وَإِذاَا مَسَّلِسَ نَُّودَعَ لِجَ بِ أَو قائِدًا أَقائِمَا أَو قائدًا لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ بُرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى بُرٍّ مُّثّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ لِنَبْصَرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا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 119. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعطلون فمن أظلم مما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 يَدْعُونَ الله بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا 114. كَلِمَةٌ كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 115. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله قُم مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مكرا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 وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ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 سو انما بغيكم على انفسكم متاعا حياة الدنيا متاعا حياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 119. فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأمعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قَادِرُونَ عَلَيْهَا اَتَاهَا اَمْرُنَا اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَاَن لَّمْ تَغْنَ 119. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 110. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط